صلاة العيد الآن الله صلاة العيد يا الله الله أكبر الله, الله اهلا أوه Environment الله يعلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال النبوي الله الله الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين ف... سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك يا بناتا سالا ما شاء الله انه يعلم الجهى وما يخفى وليسر كان اليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 هُنَ لِمَنْ حَمِيدَه رَبَّنَا وَلَكَ الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الله Allah الله akbel Allah var Allahu akber Allah var Allahu akbel Allah var Allahu akvel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 غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمين هل أتاك حليث الغاشية وجوه يومين خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا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 سمت الله السلام عليكم ورحمه الله.